يا ويلها هتكت عرض أهلها طالبكم في الكلية المتوقع أنها إذا تخرجت وحملت الشهادة ستصبح معلمة للأجيال ومربية للأبطال فإذا هي تعطي ربها وتخالف دينها وتبيع شرطها وتخون أهلها وتخضع حياءها فإن لم تكن أمينة على نفسها فماذا يرجع منها؟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 اتجهت إلى سيارة الشاب الذي كان ينتظرها لفت ذلك انتباه حارث الكلية فميز السيارة ومن فيها وأخضر أمن الكلية بذلك فقالوا له ترقض رجوع السيارة ظهرا وقت الإنصراط سبحان الله وصلت الجرأة بالبنات أن يركبنا مع الشباب دون تردد أم عند الظهر جاءت السيارة ووقفت إلى جانب الكلية تحت الأشتار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 وقام رجال الشرطة بدورهم وجاءوا بالشاب ولا يحق إلا الحق أمام الأدلة والبراهين اعترف الشاب بسروجها معهم وتراجعت السويخبات أمام الاعترافات فخارت قواها وانكشف كذبها وعارها وجها لها ولسويخباتها انذارات وفصل من الكلية فهل من المعقول أن يكون هؤلاء مربيات للأجيال والصانعات للأبطال البعثات الكبرى حين جاء أبوها إلى الكلية بعد استدعائه ليوقع على إمدار الفصل جاء مطاطئ الرأس شارد الذهب دموعه على خده تقول رجعت مع والدي وأنا أتجرع قصص الموت والألم والثهام الجالحة لم يتكلم معي طوال الطريق لكن نظراته الصامتة تلاحقني وكأنها تقول لقد أجرمت بحقك وحقنا لقد شوهت ونطفت سمعتنا إنا لله وإنا إليه راجعون ومثلها من الغارقات كثير وقفل إنا لله وإنا إليه راجعون ومثلها من الغارقات كثير خرجت تمزق مع الصباح حجابها قد قصرت بين الأنام حيابها خرجت وكل الهائمين تجمهروا صرخت وجمع العابدين أجابها يا ويلها فتكت عرض أهلها قد أرخصت يوم الخروج نقابها يا ويلها هذا العفاق تدوسه قد ألصقت رأس الوفاء ترابها